فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَهُ يَشَاءُ اللَّهُ لَمْ تَنصُرْ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَبْلُو وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد داء أشراطها فأنا لهم إذا داءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المداهدين منكم والصابدين ونبل وأخبركم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُدُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُ وَيُخْرِجْ أَضَانَكُمْ هَאَن ها تُمْ هَاإِلَاءَ تُلَعَنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبَخَّل